بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة مع قراء القرآن هي إخوة الإيمان إلى النور والشفاء إلى القرآن الكريم نتلوه ونرثلله كما رثله وتلاه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام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 مرحبا بكم فضيلة الشيخ مرحبا فضيلة الشيخ انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية الرابعة والعشرين بعد المئة من سورة آل عمران ونبدأ مع الآية الخامسة والعشرين إن شاء الله تعالى من السورة الكريمة من أول قوله تعالى بلا إن تصبر وتتقو فضيلة الشيخ نريد بداية أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيء الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدلكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين فتح الله لكم فضلية الشيخ نرود فضلية الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشين في الآية الكريمة بلى هنخف عليها عشان عليها علامة الوقت له الفتح والتقليل نعم والإيمالة الكبرى لكل من حمزة والكتائي وخلف العاشر بلى بل بل إذ تصبيه قرأ ورش بترقيق الراء ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا يعني ورش رقق الرأى إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة ساكنة ياء لين أو ياء مجزي خبير وخير أو يكون قبلها كسر تصبيروا والباكم بالتفخين تصبير وتتقوا ويأتوكم إبدال الهمز الساكن بعد متحرك وارش عن نافع والسوسي عن أبي عمر وأبو جعفر وحمز عند الوقت ويأتوكم من فورهم هذا ميم مجمع واضحة واضحة قرأ قالون بالإسكان والصدى وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة والباقون بالإسكان وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا دراكا دا الإمام دا ابن كثير نعم وقالون بتخييره جل وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة نعم هذا يمددكم ربكم ميم جمع واضحة واضح بخمسة آلاف بدل بالنسبة لورش القصر والتسطت والمد والقصر للجميع. نعم. آلاف من الملائكة مد متصل واضح. واضح قدرت الشيء. مساوين عندك حق نصير اللي هم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو مساوين والبقون مساوين فتح الواو. حق نصير كالصوا ومسومين فتح الله لكم فضلية الشيخ نريد فضلية الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل والتقليل بلى إن تصبروا وتتقوا من فورهم هذا يمددكم يُمْدِلُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ المَلَائِكَةِ مُسَوَّامِينَ فاتح الله لكم فضيلة الشيخ نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير ملائِن تُصْبِرُ وَتَتَكُو وَيَأْتُكُم مِنْ فَوْرِهِمُ هذا يُمْدِدُكُم تمزدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين فتح الله لكم فضلة الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الخامسة والعشرين بعد المئة من سورة آل عمران ونبدأ إن شاء الله تعالى مع الآية السادسة والعشرين بعد المئة من أول قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم فضلة الشيخ نستمع أولا إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم وما دعاه الله إلا بشرا لكم ولتقم إن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نتعرف فضيلة الشيخ مع الأخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم في الآية الكريمة. وما دعاه الله إلا بشرا لكم. بشرة قرأ ورش بالتقليل بتقليل الألف المقابل عن ياء بعد راء إلا بشرة إلا بشرة إلا بشرة بشرة بشرة, تركك بشرة لازم تراكك مع الالتقليد إلا بشرة إلا بشرة وبالإمالة الكبرى أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر نعم. الا بشري الا بشري والبكون بالفتح بشرا نعم لكم ميم جمع واضحة واضحه فضلت وليطمئن ان رك التاء والطاء مفخمه مقلقله واذا وقف حمل وليطمئن هذا الوجه فقط نعم بس نعم وليطمئن قلوبكم به ميم جمع وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ما ادعى للسكن لجميع القرآن تضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العديد الحكيم كذلك فضلت الشيخ نستمع للآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة وما دع له الله إلا بشري لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العديد الحكيم ساتح لكم فضلية الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان انتهينا من شرح أصول القراء وفرشيم للآية السادسة والعشرين بعد المئة من سورة آل عمران ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية السابعة والعشرين بعد المئة من أول قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فضلية الشيخ نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين فاتح الله لكم فضلية الشيخ نريد فضلية الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم في الآية الكريمة ليقطع طرفا طبعا معروف خلقلة القاف تميل إلى الفتح.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 والدوري عن أبي عامر قال الشاطبي فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بقول فهما نعم بادره طالبا بادره طال الباء رمز أيوة. للراوي قالون والطاء رمز للدوري عن أبي عامر بالضبط كذا وينوي كدر الممكلة بالسويش قولا واحدا من القصر وإيه وابنك وابنك وأيضا من الدرة ومعهم من الدرة ومن فصدك صورا ألا حز اللي هو أبو جعفر ويعقوب يقرآن بإيه بقصر المنفصل وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحد وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له خمس حركات يعني له وجهين واف التوسط نعم اربع حركات وخمسه حركات عاصم عاصم فقط واضح واضح طبت الشاء او يكبتهم فينقلوا م جمع واضحه واضح فينقلبوا خائبين واذا وقف حمزه بالتدشين مع المد والخصم بالتدشين الهمزه المتوسطه خا ميمين خايبين ست حركات خائبين والماقوم بالتصدق خائبين والمد العرض يكون واضح. فضلت الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة. وحافظ على كسر اللام نعم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فلا قلب خائبين. فاتح الله لكم فضيلة الشيخ نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر المدني يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين فتح الله لكم فضلية الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرشهم للآية السابعة والعشرين بعد المئة من سورة آل عمران وبإذن الله تعالى نبدأ الآن مع الآية الثامنة والعشرين بعد المئة من أول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء فضلية الشيخ نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فاتح الله لكم فضلية الشيخ نريد فضلية الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشين في الآية الكريمة ليس لك من الأمر أن نقل لورش نعم وطبعا السكت لحمزة بخلف عن خلال والوقف واضح بالنسبة لحمزة النقل فضيلة الشيخ من الأمري من الأمري أو من الأمر لم أخف تباصل إرآ مركقة مكسورة نا. إذا وقفت بالنقل أو الميناء الأمري الميناء الأمري التفكيم كل وسكت فضيلة الشيخ من مينال الأمر شيء من الأمر شيء. شيء السكت قولا واحدا بالنسبة للخلف والسكت والتحقيق بالنسبة الخلل يعني الأمر شيء قرأ ورش بتوسيط اللين ومده بتوسيط اللين ومده أيوة. من الأمر شيء نوي توب عليهم. من الأمر شيء نوي توب شيء أو النقل الورش. شيء نوي توب عليهم. نعم. والسكت بالنسبة الخلف قولا واحدا شيء أو معاه هنا مفصول معاه شيء يبقى خلف في شيء قولا واحدا شيء أو له إيه السكت وعدمه أما خلاد له السكت وعدمه شيء أو يتوب وليس له في المفصول سكت، ويتوب عليهم عليهم قرأ بضم الهاء عليهم كل من حمزة ويعقوب عليهم أو يعذبهم ومن قبل همز القطع صلها لورشه يبقى من جمع ليس بعدها همزة قطع ورش لا يصلها فإنهم ظالمون ميم جمع واضحة ظالمون مد مدعار السكون. فضلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش بتوسط اللين ليس لك من الأمر شيء لو يتوب عليهمون أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتح الله لكم فضيلة الشيخ نستمي وآدم فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف بالسكت على آل وشيء والمفصول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتح الله لكم فضلات الشيخ بي. إخوتنا إخوة الإيمان إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم